<تصفيق> <تصفيق> الكل يظهر من جديد وامتدنا دايم تزين مجد بالهدى والياقسا فينا غنا <سؤالنا> في نعتا قالوا قلوب الماتلين روح طاويها الونين قلنا من <عزة> عند رب العالمين <سؤال> قالوا الأمل من عند راب العالمين قالوا وقالوا بالسجون البعض منكم ينثرون قلنا حديث المصطفى نور الهدايا بالعيون الكلم يغفر من جديد مجد بالهدا دنيا كسفين في الخليجاني مسير ونسمات تترنم ما تقله ولا فيها رخم قراننا فينا عسى واليوم مقطوف الورود والخير كل يوم يزداد والحمد لله قد نجح من هو تحلى بالصمود واليوم مقطوف الورود والخير كل يوم يزود والحمد لله قد نجح من هو تحلى بالصمود درب الهدايا والصلاح درب انتو بالكفاح والدين الدايم رايته حي على درب الفلاح مجد بالهدى والياقسا فينا <متصفيق> الخدي